لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ تُبُمَا قَاالُ وَقَدْ لَهُأَم ب أَ بِغَيينِ حَِّ وَنَقُلُ ذُوقُ وَعَذَبَ الحَرقُ ذَِكَ بِمَا قََّمَت Aidikum 경찰, ha valamii tilis. Ohne Maseid on seda, at Allah من لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل قَادِلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمْهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوا فَقَد كُذِّبَ رسل قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفى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 ل تُ بَلَ النَّ فيِي أَموكُم وَآافُوسِكُم وَلَ تَسمعَُّ مِنَ الذيينَ أُوتُلِكِ تَبَمِم قَابَلِكُم وَمَِ